ناولني سلاحي كي يداوي جراحي ناولني لأمضي في طريق الكفاح ناولني سلاحي كي يداوي جراحي ناولني لأمضي في طريق الكفاح ناولني فإنني بسأرت التأني ومللت القنودا كبحني جماعي ناولني فإنني أتسند تهني ومللت القعودا كبحن جناحي ناولوني أسير في طريق النفير حيث يحل المصير نجاحي <ناولوني> أسير في طريق النفير حيث يحلو المصير ولاقي نجاح ولاقي نجاح ناولوني لدود عن عريم الأسود من عدو اللدود غاصب وهباح ناولوني اذود عن عريم الأسود من عدو اللدود غصب وهباح <تصفيق> ناولوني, <تصفيق> ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الالهي غدوتي ورواحي ناولوني عتادي حان وقت جهادي في سبيل الإله قدوتي ورواحي غدوتي ورواحي, <تصفيق> ورواحي ناولوني أقاتل كل طوم وسافل كافر بل لدود وأريهم نطاحي ناولوني أقاتل كل طوم وسافل كافرين بلدور بل واريهم نطاحي واريهم نطاحي يغدون يوجاد كل وعد وفاسد اولاهي من حضور لا يريد صلاحي ناول لي كل وعد وفاسد اولاهي من حضر لا يريد صلاحا ناول لي صوت كدس الحبيب إنه يستغيث أطلقو لي سراحي ناولوني أجيب صوت كدس الحبيب إنه يستغيث أطلقوا لي سراحي أطلقوا لي سراحي ناولوني أعين إخوتي الصادقين من رجال الجهد وأسود البطاحين ناولوني أعين اخوتي الصادقين من رجال الجهاد وأسود البطاحي وأسود البطاحي ناولوني أولاق المصطفى ورفاقي في جنال الخلود ويطيب شراحي ناولوني أولاق المصطفى ورفاقي في جنال الخلود يطيب شراحي ويطيب شراحي ناولوني سلاحي كي يداوي جراحي ناولوني لامضي في طريق الكفاح